يا أيها الذين آمنوا لا تحلو شائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلاءد ولا القلاءد ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم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 والمحصنات من الذين وهبتمو الكتاب من قبلكم اذا اتيتمو اجورهن محسنين محسنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط امله وهو في الاخره من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسروا جوهركم وأيديكم إلى المراذق ومسحو برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط لمستم أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ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 ولا يجرم أنكم شناء قوم على ألا ألا تأذل أذلوا وأقرب للتقوا والتق الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وأمنوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بأياتنا أولئك أصحاب الجحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فكَفَّ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا الله الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَا نَقِيبًا وقال الله اني معكم لين اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وازرتموهم واقصدتم الله وقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم ولا ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَّأَنَّهُمْ وَجَالَنَا قُلُوبُهُمْ قَاسِيَةٌ وَجَالَنَا قُلُوبُهُمْ قَاسِيَتِينَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ أَمَّا وَاضِعُهُ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ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 وسوف ينبِّيهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرًا مما كنتم تخون من الكتاب ويعفو أن كثيرًا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 قالوا يا موسى إن فيها قوما جبادين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإي يخرجوا منها فإن داخلون قال رجلان من الذين يخافون أن أمر الله وعليهم دخل عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فذهب فذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربع نسلتيهون في الأرض يتيهون في الأرض فلا تأسد القوم الفاسقين قتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. ولم يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَإِنْ بَصَدْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِقٍ يَدِيَّ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ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 og der er en الله i يطهر قلوبهم لهم في الدنيا i ولهم في er عذاب عظيم i للكذب جاءوك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 بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشغوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولا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 أصدق أو مصدق لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين واليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَهُؤلَاءَ كَهُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنَّ 90 Ovet er asbota hamd for shirtligt, og hældter udeτοenmet vedlser, og بِمَا af plannedigheder, så vil du وَلَا med dem, لكل جعلنا منكم شرعته ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم أمته واحدة ولا كلي يبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الفيارات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 ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حفظ لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنسل بعضهم <تصفيق> Jeg على مَا fuld af sår og fodsinimnede i min. Og jeg er full af dine æmener og æhola. Ild dine æmener سَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَدِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ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 يتولا الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين أتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من وَلِكُمُ الْكُفَّارُ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّقَدُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بأن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 اطو يا نو وكفرا والقينا بينهم العداوه والبرضاء الى يوم القيامه كلما للحرب الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن يا بآمنوا والتقوى لكَفّرنا عنهم سيئاتهم، لكَفّرنا عنهم سيئاتهم، ولا دخلناهم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 بين قطوع يا لو وكفرا فلا تاسع على القوم الكافرين لِخَوْفٍ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَقَدْ أَخَذْنَا مِنْ قَبْلِ إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا, كذبوا فريقا كذبوا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 يستوفرون والله غفور رحيم. ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. يا عبادون من دون الله ما لا يملك لكم ضرر ولا نفع والله هو السميع العليم ضَلّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ <تصفيق> لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ ذَلِكَ بما عصوا وكانوا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 وفي العذابهم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم أتخذهم أولياء ولكن كثير ولكن كثيرا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 يا ايها الذين امنوا لا يصطادنكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب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 أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعٌ لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمْ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُومًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تساؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم عفا الله عنها والله رفور حنيم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 شاهدت بينكم إذا حضر أحدكم للموت حين الوصية إثنان ذو عدل منكم أو آخرين من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت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 ذلك أدنا أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم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 إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بَنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا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 هُبِّ الْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أُوحِيَ إِلَى الْحَوَارِينِ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟